of <laughs> وَلَا يَمْ Amen. Hmm. What is that? Let's relive, let's relive... يوم دين إياك نعبد وإياك نستعين يجن الصراط المسقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا طالين. وبعد